قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فتيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فتيمعطون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا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 عذاب ربك كان محذوراً وأم قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً